1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. قاف 3. والقرآن المجيد 4. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 5. هذا شيء عجيب 6. أئذا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 السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير دَبَّ صِرَاطٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَابِدٍ مّنّبَ ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصين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 وَدٌّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ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 118. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب 119. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 110. ونفق في الصور ذلك يوم وعيد 111. كل نفس ما زاغ وشهيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاء اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيب ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينوا ربنا ما أطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم 117. وقدلوا القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يَوْمَ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 119. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد من بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يكونون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وَتَم يَوم يونادِ المنادِ مِ كانَان قر يَوْم يسمعون الصَّحةَ بالِالحّ ذك يَوم الْ